بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقسم قليلا اوجد عليه ورتل القران ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجوا جميلا وذغني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أرضا وديلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منتطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى رب هيسبيلا ان ربك يحلم انك تقوم ادرا ثلث الليل ونصفه وثلثه وقى من الذين منع والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تشقوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فطرؤوا ما تيسر منه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 deze verantwoordelijkheid is